ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنَحْنُ أقرب إليه مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ فَلَكَ كَفَّارٌ عَنِيدٌ مَن نَّاعِلٍ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مريد.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 ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد